احبك انت في قلبي وفي روحي وفي جوفي ونور هدايه دوما يضيء على المدى دربي وصوتك انت ما احلى وفي سمعي هو الاغلى اذا ما رن في اذني اجيد القول والفعل وصوتك أنت ما أحلى وفي سمعي هو الأغلى إذا ما رن في أذني أجيد القول والفعل